بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا وَتَبْ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَا لُهُ وَمَا كَسَبَ مَا أَوْنَى عَنْهُ وما مَا عنه وَمَا كَسَبَ سَيُصْلَى نَارٌ ذَاتَ لَهَبٍ سيصلان رذاب ومرأته حملت الحطب ومرأته حملت الحطب, الحطب في جدّها حبل من مسد في جيدها حبل من نتد